المداومة على حفظ المتون وعدم الاكسار من المحفوظ اليومي والتأني في الحفظ هو نهج العلماء قال الزهري رحمه الله إنما جمعنا هذا العلم بالحديث والحديثين والمسألة والمسألتين والمتن إما أن يكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون نسرا أو نظما ومقدار ما تحفظه من المتون ما يلي واحد إذا كان المتن المحفوظ من متون الحديث فاحفظ كل يوم ثلاثة أحاديث إثنان وإذا كان نسرا فاحفظ جملة مفيدة منه لا تزيد على خمسة أسطر ثلاثة وإذا كان منظوما فلا تزد على حفظ ثلاثة أبيات وبهذا المقدار المتأني مع التكرار يرسخ المحفوظ بإذن الله وطريقة حفظ المتون ما يلي واحد كرر المقدار الذي تريد حفظه عشرين مرة حفظا وأفضل وقت للحفظ بعد صلاة الفجرة إثنان كرر بعد العصر أو بعد المغرب ما حفظته في الفجر عشرين مرة حفظا ثلاثة من الغد وقبل أن تبدأ في حفظ المقدار الجديد اقرأ ما حفظته أمس عشرين مرة حفظا أربعة ثم قرأ حفظا ما حفظته من أول المتن حتى تصل إلى موطن الحفظ الجديد خمسة بعد ذلك بدأ في حفظ الدرس الجديد بالطريقة نفسها ستة كرر هذه الطريقة يوميا حتى تنتهي من حفظ المتن ويرسخ المحفوظ وبهذه الطريقة سر في كل متن تحفظه مع ضرورة مداومة مدارسة العلم حفظا ومراجعة وقراءة للكتب وحضور دروس العلماء وملازمتهم والسؤال عما أشكل من مسائل العلم والحفظ إنما هو بالتكرار ورسوخ المحفوظ بكسرة تكراره وهذا دأب الراسخين في العلم وقد كان أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله يعيد مقدار الحفظ مئة مرة وإلكي الهراسي رحمه الله يعيد مقدار الحفظ سبعين مرة وإليك هذه القصة التي تظهر لك أن قلة التكرار سبب سرعة النسيان قال ابن الجوزي رحمه الله وحكى لنا الحسن يعني ابن أبي بكر النيسى أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرا فقالت له عجوز في بيته قد والله حفظته أنا فقال أعيدي فأعادت فلما كان بعد أيام قال يا عجوز أعيدي ذلك الدرس فقالت ما أحفظه قال أنا أكرر بعد الحفظ لألا يصيبني ما أصابت أسهل طريقة لمراجعة المتون إذا حفظت متونا متنوعة في فنون العلم فراجعها لتكون أرسخ في الحفظ وأظهر في الاستحضار وأسرع في الاستدلال ومما يعين على اتقان المحفوظ قراءته على غيرك حفظا وطريقة مراجعة المتون ما يلي واحد راجع كل يوم صفحتين وقرأها حفظا عشرين مرة اثنان، وفي الغد وقبل أن تبدأ في المراجعة الجديدة اقرأ حفظا ما راجعته أمس خمس مرات ثلاثة، ثم أبدأ في المراجعة الجديدة بمقدار صفحتين حفظا عشرين مرة، وهكذا سر في كل يوم إلى نهاية المتن أربعة. إذا انتهيت من مراجعة المتن الأول فقرأ كل يوم منه خمس صفحات حفظا حتى تنتهي منه خمسة إذا راجعت خمس صفحات من المتن الأول فابدأ في مراجعة المتن الثاني كما فعلت في المتن الأول ستة توقف يوما في الأسبوع عن المراجعة الجديدة وقرأ حفظ ما راجعته في الأسبوع سبعة إذا أتقنت المحفوظ بهذه الطريقة فلا يمضي عليك شهر إلا وقد راجعته كله حفظا